طبعاً لما أقف على سنة ذات الرواية لما كان, كان متزوج بمرأتين لما كان يحب يضربهم يربط ضخيرهم في بعض عشان بقى إيه لا يولون الأجبار يضرب بقى برحل لما يربط شعرهم في بعض كده ويقعد يضرب فكانت المرأة الأخرى تتكي الضرب بيديها أما اسماء فما كانت تحسن ذات فكانت تروح ليه لأجي ماكي من أجبان كده فأول مكروح تشتكي الزبير يقول أبو بكر لها ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل خال تسلام على الرجال وقال لها إني سمعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآثر أزوجها يعني مثلا امرأة ماتت وجهها وكانت تحبه وتستطيعه أن تعيش وحدها بلا زوج هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها لأن المرأة لآخر أزواجها حتى أم الزرداء الفقيهة زوجة. لما معاولى بنبي سفيان أرثر إليها يريد أن يقصدها ومعاولى سلك الأمير المؤمنين فقالت له أم الزرداء يا معاوية ما مثلك يرد ولكني عاهدت أبا الزرداء عهدا أبا الزرداء عهدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها فقال لها أبو الزرداء تعالي نتعاهد وهو حي ألا تتزوج بعدها حتى تكون زوجته في الآخرة فقال يقول لها أبنات إن الزباية رجل صالح ومع قسوة الزبيت رضي الله عنه وهذه الشدة كانت معروفة عنه لحتى مرة جاءت معروفة من خصاب بدرجش وكذا فقال الزبيت أنا مؤمن الرضا كافر الغضب لما أرضب يعني أبقى كالنسيل ولما أغضب أحرأ عضوك أنا مؤمن الرضا كافر الغضب فقال له عمر مداعبا قال أظنها لو آلف إليك لالخلاف يعني لظللت يومك بالبصحاء تصاتل على مد من شعيف ممكن تحشد الجيش وحلص الطوارئ القطوى إن واحد أكد حفن شعيف طبعا كافر الغضب أن واحد أغضبه خلاص بقى قامت القيام فكان هذا معروسا عن الزبي رضي الله عنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوار فتقول أسماء رضي الله عنها تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فارثة تأتي بالنوى للفرض وتدقه للفرض فمرضة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دافته ومعه نفر من أصحابه قال فأناخى النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرتها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى فلما ذهبت إلى البيت تقفت على الزبير أن الرسول عليه الصلاة دعاها للركوب خلفه فذكرت غيرته فلم ترجعه فقال لها الزبير لمشيك أشد علي من ركوبك خلفا يعني شو؟ من شدة غيرك دون هذه المرأة الصالحة تنطراع هذا عند زوجها إذا علمت المرأة أن زوجها يتكذر من صفة ما لا يحل لها أن تفعلها هذا ليس من الوفاء والزوج كما يقول بعض العلماء مستاح الجنة بالنسبة للمرأة أو أحد مفاتيحها بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء دين في الزيز أي هذه أذات فعل أنت يعني أمتزوج لك زوج قالت نعم يا رسول الله قال كيف أنت له قالت ما آلو أي لا أتفسر في طاعته قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارت فمحل الزوج عظيم جدا سيد عليك تقول فنظرت بليه هل يكره أن أنتصر قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر عش حد يغلبها يعني إنها ابنة أبي بكر وانتهت إشكال بل لا إشكال أصلا فانظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام كل نشود أو جل النشود في البيوت سببه الرجل لأنه لا يقوم بحق القوامة لو قام بحق القوامة قل لما تنشد المرأة. لكن كثرت يشود النساء وأنا لا أقول هذا الكلام من كيس لأن أقول هذا الكلام بالبحث الميداني رأيته بعين إذا قام الرجل بحق قوامته على المرأة قل لما تنشد. فلا تنشد المرأة إلا بعد أن يهدر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح سيه فالمرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنف برجل هي مستعدة أن تعيشها كذا وفوتها في ضعفها الذين أرادوا أن يحرروا المرأة أرادوا أن يحررواها من الزوج أعملين عائدين المرأة تصل لها مواصفات الرجل لا لا يمكن رجل يعيش مع رجل في الزين ابدا فالمرأة قوتها في ضعفها قوة المرأة في ضعفها والذي قال لنا ذات قال ما رأيت اذهب للب الرجل الخازم من كنه فيش حتى ابا لنعرف يضحك عليه الا المرأة ما رأيت أذهب شوف الكلام للب الرجل الحازم من كل يبقى قوتها في ضعفها فالمرأة إذا سامرها دوجها وشعرت بالغضاء أهم شيء عند المرأة أيها الجفة الكرام أن تشعر بالدد أول ما تبديد تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتكون زوجها مثلا في المال يعني امرأة تسرق زوجها لماذا تسرقه لانه ليس له امام بدعمل حساب للزامن طب لماذا تسرق لان الرجل لا يقبل اعتذار اول ما تقوله انا رحت لا ويقيم الدنيا ما فالرجل هو الذي يعلمها الكذب بانه هو يطلق على نهار هو ده النهاردة صحيح انهار سيعلمك ذلك المرأة اذا اعطيتها الذب تاخد كل شيء تكون امرأة صالح فهذه المرأة تقول زوجي كليلتهام لا حر ولا قر يعني مش نار على ده حر كل ما يتكلم خلاص بص على النار ولعت ادي معنى حر قر يعني بارد مهما تقوله بارد عنديش اختات ابدا يعني خل ما يتحقق لا كده ولا كده ولا مخافة يعني لا تخاف انها تقول اي شيء اي شيء بحضرته يعبرها كما كان الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعليشة اني لا يعرف رضا من رضاك تقول وكيف تعرف يا رسول تقول اذا كنت عني راضية يا السلام على هذا التنزل إذا كنت عني رضيه طب رضاه أو سخطها لا يضر بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها أو ينفعها لكن يتنزل يقول إني لأعلم لا إن كنت عن عن عن عني رضيه أو علي رضيه تقول وكيف تعلم يا رسول الله يقول إذا كنت عني رضيه تقولين لا رب محمد وإذا كنت علي غفة تقولين لا ورب إبراهيم والرب زي ابن عمر كان له جارة عجوز فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام فتبكي ثم خالق اللئام والكرام واحد فتقول لا ورب إبراهيم فتقول إلا عايشة ضرعنا وتعترف تقول نعم والله ما أهجر إلا اسمك إذن بتعترف أشوف يعني هي تأمن آمنة ولما لم تأتي معصية صباح عز وجل فهي آمنة حتى لو سأخلقها مثلا على زوجها هي المرأة تحب هذا الصرار من الرجال نتعيش آمنة في كان. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أكد ولا يسأل عما عهد برضو الشراح الحديث اكتلف هذا خرج مخرج الزم أم خرج مخرج المدن لكن الظاهر إنه خرج مخرج المدن زوجي إذا دخل فهد يقولون من صبع الفهد حيواني المعروف انه كثير النوم تصفه بالغفلة انما الرجل اللي هو ذاتي ازياد من اللدوم متعب الواقع دا المنفول بطغيرة كبيرة دا متعب جدا لابد من شيء من الغفل الانسان يعمل نفسي مش وقت ذا لابد قيل لأعرابية من العاقل فعل الفطن المتغاظ يعني بيفوتها دماغه مش لازم بقى يعرفه انه فاهمها وهيفوتها لهداه كده ينفع تضيع حلاوه التفهين من العاقل فعل الفطن المتغاظ فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته لا بد ان يداري والمدراه من خلق المسلم الحاجر كم من مشاكل تخصر في البيوت بسبب ان الرجل لا يجب ان الرجل ذاكي أجيس اللي ده كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا ورسول عليه الصفان اوصانا بهذا التغافل قال ان المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الظلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل على عوز فاقبلوا هن على عوز شوف يا جماعة أعوج الظلع أعلى إحنا هنمثلها كده هذه مثلا إيه كده هم كده لازم تعمل إيه عشان خاطر المسألة عجلة لحظة انت اللي تتعود كده عشان ايه تبقى المسألة محضانة كويس كده انما تبقى كده مش نفعل عملية دي معناها ايه معناها ان الرجل ينزله ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرض هو الرسول عليه فضل السلام افضل من ماشى على الارض بخدمين وأعبد عبد لله عز وجل هل نقص من هذا الوزن الضخ شيئا لما قال لعائشة يومي وقال للصحابة تقدمه وقال لها تعالي أسابقه هل نقص شيئا لا والله ججال عائشة تزوجها صغيرة قل لي الجيش تقدموا كانوا في غزو وهم الاثنين اتفق قال لا بقى ايه فتركني حتى نسيت وحملت اللحم بس بدينه وفي غزوهم الغزوات قال لهم تقدموا تعالوا سابقتهم قالت فتابقته فتبقني فجعل يضحى ويقول هذه بتلك يبقى نزل ولا لا نزل لكن انت عايز ترفع مستوى المرء لك يبقى انت كأنك عايز رجل تاني في البيت ما ينفعش لا تستطيع ان تعيش مع رجل اخر والمرء نوفيها جدية وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معك ابدا فأعوج الظلع أعلى يبقى أنت لازم تكون على مستوى القاعد على مستوى القاعد وتنزل من مكان الرجل إلى مستوى المرض هذا النزول اسمه المدارات اسمه المدارات يعني مثلا رجل خبر صبع مرأة فيه. لا تكثر دايما تصلعه ما بيفهمش ما بيعرفش حاجة الدنيا كلها بتضحك عليه راح اشترى مثلا من حذان وراجل كير مفاعدة جايبه كان 40 جنيه ضحك عليه انا لو كنت انا اللي بسرينه ستجدت ب20 بل طب انت ما يكذره لماذا تكذره على الراجل هذه الهالية انا فما تقول له ربنا يبارك فيه وربنا يسليه وربنا يوسع عليه وانحن كده تعبينه هيدر أي ايه ان تقول لهذا الكلام طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها الراجل له القوامة يبقى هو الرجل يعمل ايه؟ الحذاء ده بتاع بخمسة جنيه هو هي بثة حاجة من جبه ما هو اللي دفع وخلاص على كده؟ طب لماذا يعكر حياته؟ يعكر حياته اللصيف في الموضوع ان رجل واحد اشترى ثماث بوري كبير بثلاثتاشر مصرش جنيه وعارف ان مراته برضو هتوعى السفطة الثلوب ضحكوا عليه قالوا لا بتقول له الكيلو كام قال لها 3 جنيه قالت ضحكوا عليه برضو ضحك عليه قلت له مره ان خديوها في لا هديه وخلاص انت يا اصلا انت ليه انت اللي بتنسى فايه كنت انت عارف ان هذا قولك موجود للمراه لا داعي ان انت تقدر الحياه يبقى لابد من المداراه لابد من المداراه المداراه يا جماعه خلق المسلم الحاذق النبي عليه الصلاه والسلام كان يداري النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمنا ذلك أما دليل المدرس حديث الصحيحي أن عائشة صلى الله عليه وسلم قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئك أخ العشيرة أو قال بئك رجل العشيرة فلما دخل الرجل رسول العيسى ثم ألان له الكلام واستقبلا حافلا وأخذ الوجب ومضت فعائشة صلى الله عليه وسلم عنها ورأت فلسه بيقول بيئة أخو العشيق يعني يخبه ووحدين الآن ليوليني الكلام ويفرشه العباء فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يستقى لفحشه تحترمه لأن قليل الأدب تحترموا لأن لسانه قوي صارف فانت بتحترموا عشانك هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقل فحجة. هذا أصل في المداراة هذا أصل في المداراة وفي فرق بينها وبين النفاة فرق واضح جدا بينها وبين النفاة فالمداراة كما قلت خلق المتلم الحال إن المرأة خلقك من ضلع وأن نعود الصلع أعلى فإن جهدت تقيمه عشان هي يكيد أراجل زيك في البيت تقول تجدين عاملين كيف كثرته وفي صحيح نسل وكثر المرأة صلاقه لا تستطيع أن تعيش مع بهذا الصبع فلا ستطل وإن تركتها ظل على عوج فاقبلهن على عوج يعني أنت تتعاود أخاف تنجل يعني من علياء الرجل والكبرياء إلى مستوى المرأة فالمرأة بتمدح الزوجة تقول إذا دخل فهد يعني مش عامل ذاتي ولا نفتع عني على كل حاجة ممكن يشوف حاجة كده يطوط نبه عليها لكده الحاجة دي ما تتعمل ومع ذلك ودادة عمل الخلط مفي طويلة المرات فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوب بالغفلة وكثرة النوم ثم أردفت تقول ولا تظن أنه هو مغفت في وسط الرجال لا ده إذا خرج أسد كالأسد توصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت إنما إذا خرج فهو رجل في وصف الرجال إذا خرج ولا يتأل عما عهد يعني من يجيش بقى إيه يقول لها إيش واني الرز يعني أنت وديك فيه ممكن تكون بكب الأهلاب زي ما بيكفر عن بعض البخلاء ان كل ما كان يجد لحمة كان يعد اللحمة فييجي لاي مثلا لحمة ناطر ثلاث حتة أربع حتة ايه حتة فين؟ تقول له القصة كانت خلاص جات ميزانة وهو طال عد كشر اللحمة يوضن القصة واهبرت وبعدين يصدع يروح المسوار يجي لاي ثلاث حتة رايشين فين؟ أكلها القصة ومجايب القصة ووزنه يلايي مفيش حاجة لا يقول لاش بارت واتليف بتعطي لا يعني كن كريما ما كانت يعني المرأة مثلا بتعصي بعض الشيء مثلا لأهليها أو بتتفضل أو نحن ذلك لا تحريد وك عليها وك عليها وهنا بات تقوله ولا يسأل عما عهد هذا من كرمه وإغضائه فهذه مدحة وقالت السادسة زوجي إذا أكل لفت وإذا شرب اشتب وإذا اتفجعل تاب لا يولد الكر ليعلم الباب تشتكين <تصفيق> إذا أكل لفت يلفت يعنيه يعني يأكل من كل الأطباء يلفت على ليه عمقب لي يقول لا يدرك ثنثا إلا يأكل إذا أكل لفت وإذا شرب اشتب يبضل يشقف في الكباية خلاء يا أخي معاش فيها ولا مرح حمال برضو إيه؟ يعني نهون أكل طيب ده يدل على إيه؟ على أن المرأة ماهرة حياته الصواب عروفة يعني ما خلاش حاجة لما بيأكل منها وبيشرب نوع من الصيب يكون النتيجة ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويتلفي بالحجل وحده هو ده بقى الجزاء ويضطج على الساب لوحده كده طب يعني يشكر امرأة طبيفها جميل شربها جميل لدرجة انه شارف يأكل كده يوم برضي وكافي المثالة دي بايه بانه اضطج على الساب فبتشتكيه ومسألة و... اللاسة دي هذه مخالفة للسن رسول عليه الصلاة قال يا غلام ثم الله وكل بيمين وكل مما يليه البخلاء بيستغلوا الحديثة اسوأ استغلال كل مما يليه يحط الجبن المش عند الضيط ويحط بعض ذكر الرومي قدامه ويقول كل واحد يأكل مما يليه هكذا السنة يعني ما يكون في قصة البخلاء ان فيه رجل لعزم رجل فده بحجة ديك رومي وعمل ملوخية وثانا فالملوخية طبعا رجل الضيط عادة عمره ما يمت بيده على اللحمة في الأول فاجد عمال يأكل وخلاص وبطنط تتملع رزه وعيشه بساعة وهو بيه بيقول لي بديك هاي ثلاث بس يمنعه حياته وخجله ان اول ايده ما توعى, توعى على الدين احنا بنراح احنا يا ناكلنا ضيوف كده يعني اثنين ضيوف برضه وبعدين الاثنين بيتاكلوا ندي ايده وكده فالراجل بقى حاطط بقى الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه ده ايه اسمه الشريف يقول له كل من شريفك الراجل قاعد يديه ايده مش عايز يقول له كل من خلاص هيشبع ده نايم على صخر مكسره وقال له كل من شريف هات سيرني قاعدين شرب شويه راجل خلاص راجل هيملا بطنه هو حتى لا تسحل الضيف الى انه يمد يده ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت ادب تنظيم السفره وتنظيم الاكل لا تسوغ الضيف ان يمد يده بل ضع من كل الاكل امام كل الاكليه حتى لا تخوجه ان يمد يده يبقى هذا أجب من الأذاب أذاب الوضع القعام فتقول زوجي إذا أكل لك وإذا شرب الشتف وإذا لا يولد الكف ليعلم البد الكف إن الرجل يولد يده على مرأتهم ويعني يربط على كذفها والمرأة تحتاج بعد عماء اليوم الصوير إلى هذه الكلمة الصغيرة دول النهار في المطبخ طول النهار بتاكل الاولاد ودول النهار عماله تنظف تحتاج البيت تحتج اللي جزاك الله خير والله انت تعبت النهارده ربنا يكفيك ويتكلم بهذا الكلام اول ما تقول الكلمتين دول لو المراه انقلت جبلا من مكان الى مكان يزول عنها العب ويزول عن تعب تحتج لكلمه طيبه لكن كل ما تقول الله خير والله انت تعبانه عشان طب ما انت كمان تعبان عشان وهذه حقيقة معروفة لكن انت, انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك فانت تؤذبها تعينها على ان تقدم لك الشكر فتقول لا يولج الكف على عادة الازواج المحبين ليعلم البث البث قد يكون الحج وقد يكون الحف يعني تقول هو لا يولج كفه إلاج الرجل الحنون حتى يعلم شكوايا بل يعلم أنني أشتكي ومع ذلك كأنه هو في دنيا شخد بالو أي حاجة أو لو حملنا البث على الحب يعني أنه لا يولد الكفة حتى أبثه النجوة وحتى أحادثه لا يولد الكفة ليعلم البثة وقالت السابعة بما عجن الرجل عجنت شوف بتقول ايه زوجي عيا يا غيا يا طفق عيا يا من العي غيا يا من الضي وهو الضلال البعيد طفق ناس طفق ناس ما تتفهمش كل دائم له داب كل عيوب الدنيا فيه كل دائم تجده فيه كل دائم له داب طب يتفهم ازاي شجكي يبتخ راسها او فلكي يكثر عظمها كثير خيار كذا او جمع كل اللاجم يعني اما يبتخ دماغها فقط وإما يكثر عظمها فقط وإما يكسر عظمها يفتح لماك هذا رجل عنيف جدا يعني لما يضرب يضرب يشد الرأس لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب إلا للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن الضرب ده محتمل أن يكون ضربا شديدا وضربا خفيف قال اضربوهن ضربا غير مبلغ أي غير شديد يبا هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يبا الواحد يضرب ضرب محد لا ضربا منتقب هذه طبيعة الإصلاح وانظر إلى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن أيوب عليه السلام امرأته الوفية التي ظلت ثمانية عشر عاما تقدمه وهو في عز البلاء فضر منها شيء فحلف أيوب عليه السلام أنه إذا عافاه الله أن يجلدها مئة جلب ولكن هذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجلب فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغتا فضرب به ولا تحن ان وجدناه فبقد الضغط اللي هو 100 عود ضرب زي عامه احنا بنعد البرتين كده 100 عود, يجمع عود ضرب يجمع ال 100 عود ضربها ضرب واحده كده كده كنه ايه لا تستحق المراه الوفيه هذه لا تستحق ان تجلد 100 جلد لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها فهو لا يحنث لابد أن يضرب فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضعفا إلى المئة تعود فاضرب به ولا تحنى إنا وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواف فالضرب أيها الإخوة الكرام قيده النبي عليه الصلاة والسلام الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرع وفي تنني أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء نهى عن ضرب النساء فجاء عمر وقال يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهم ذئرنا أي استسدنا النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأفدنا فرقص النبي صلى الله عليه وسلم فالضرب مرة أخرى فما بقي بيت إلا ضرب اولا راجع المده اللي فاتت دي لم تكتمل باه ما فت وغال الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وليدنا نرجو الاستماع للشريط وهذه مؤسسه الرساله للانتاج والتوزيع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته